يا أيها الذين آمنوا إذا نجيت من الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجد فإن الله غفور رحيم.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 فيها 119. يوم يبعثهم الله جميعا فيحرفون له كما يحرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعذ عليه الشيطان فانسهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين الله ورسوله ياك في الأذلين كتب الله لأول بني أنا ورسولي إن الله قوي عزيز.